Lütun zirə qoyma, unzir aababu them, fhem gafilon. Lüdahpql qolu ala, akther جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِىَ إِلَى فَهُم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ نَمَا تُنذِرُ مَن اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُوهُ بِمَغْفِرَتِهِ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحِيلُ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَمُوا وَآثَرَهُمْ ve kıl şeyi nhapsaynahu fi imamı mübinn ve özlüb l h m eselen achaba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 شَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِن نَّنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يعلم إليكم وَمَا عَلَيْنَا البلاغ المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب نليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قص المدينة رجل يسعى Çalay a, kûm, tâbûl, mûrselin, tâbûm, el la, yäsâlûkum, âjraû, vâhûm, tâdûn. Vâma lî, la, Alıdırlar. Alıdırlar. Alıdırlar. Alıdırlar. Alıdırlar. Alıdırlar. Alıdırlar. Alıdırlar. Alıdırlar. Alıdırlar. Alıdırlar. Alıdırlar. Alıdırlar. Alıdırlar. Alıdırlar. İn ni aametü bı rabbı cum fasmaud. Qıla dıxlıl jen. Qıla yalet qumı yâlma nı bıma gafarlı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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَةٌ لَّهُمُ لَقْطُ الْمَيْتَةِ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 سبحان الذي خلق لزواج كلها مما تنبت لرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون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 La الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع لاحيد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 قال Allah'ın kulları, Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تاخذهم وهم يخصمون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 لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألمعهد إليكم يا بني آدم ألا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 وَمَنْ نُعَمِّرْهُنَّ كُسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا لَهَا مَالِكُون وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ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 Kulluyuhihi, الذي anşaha, ola mertiyi, o hekâli anşaha, ola mertiyi, o hekâli anşaha, ola mertiyi, o hekâli anşaha, ola mertiyi, Avelese Lәdi kәlqә sәmәwәti ve lәrğ bıqәdirin әlә aй yәlqә لهو كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون